وَقَالَ الرَّبِّ أَنزِلْني مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزلينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلينَ ثُمَّ أَن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 قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا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 يَدْعُو فِي ظُلْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حتى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 قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يدار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون